صلى الله عليه وسلم راجعا من صلح ا ل ح د ي ب ي ة كان منصرم العام اي في ذي الحجه من العام السادس و ب د أ ب م ر ا س ل ة عظماء الارض في عصره وعندما اهل محرم ومضت منه ايام على اختلاف كما تعلمون ع ا د ة في د ق ة التواريخ و ا ل ت و ق ي د عند كتاب السير و ر و ا ة الحديث مجمل ذلك ل أ ي ا م أ و ليال ب ق ي ن من المحرم مطلع العام السابع للهجره ف إ ن ا ل س ن ة ا ل ق م ر ي ة والتي نسميها ه ج ر ي ة ت ب د أ بالمحرم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ا ر ا عن يهود خيبر اخر معقل من معاقل ا خ و ة ا ل ق ر د ة والخنازير اعداء الله و ق ت ل ت الانبياء ش ر ذ م ة الارض منذ ان وطئوها الى ان ي أ ت ي اليوم الموعود بيننا وبينهم فتطهر الارض من رجسهم ومكرهم وخداعهم بلغه عنهم وعندما يبلغه خبر ل كاخبار الاعلام ا ل م ر و ج ة عندنا في زماننا او الصحف ا ل ت ج ا ر ي ة التي تكذب وتشوه انقى ص و ر ة لرجل في مجتمع مثلا من اجل ان تسوق عددا من مجلاتها وجرائدها لا بلغه الخبر من رجال ث ق ا ت وجاءه الوحي مؤكدا على ذلك بان يهودا تتحرك جهدها لابطال مثل هذا الصلح الذي ابرم مع قريش وتغري غطفان التي عند واد القرى بين خيبر و ا ل م د ي ن ة تغري خيبر يعني اهل خيبر يغرون غطفان بثلث ثمارها ان هي غزت ا ل م د ي ن ة او تعقد حلفا مع يهود حتى اذا ما خرج المسلمون ل ع م ر ة القضاء حسب بنود الصلح يستغلونهم الظرف ولا نقول يغتنمون فاليهود لا تعرف الغنمه ولا ا ل غ ن ي م ة ولن يوجد فيهم ل ح ي ة غ ا ن م ة لا من احبارهم ولا من رجالهم وحكامهم الا من خرج من يهوديته واسلم لرب العالمين ان ينتهزوا ي س ت غ ل و ا ف ر ص ة غياب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ل ع م ر ة القضاء التي ستكون فيغزهم ا ل م د ي ن ة و ي أ خ ذ ذ ر ا ر المسلمين كل هذا التحرك كرها لشيء اسمه اسلام ومحمد رسول الله سمع النبي بمكرهم وتحركهم هذا وعلم ان يهود لا تصلح للعهود فبالامس القريب ر أ ي ن ا ماذا كان من بني ق ر ي ض ة ولو صحت خطتهم ولكن م ش ي ئ ة الله هي ا ل غ ا ل ب ة يد الله فوق ايديهم والله متم أ م ر ه ولو جردنا من هذه ا ل أ م و ر ا ل إ ل ه ي ة والقدر ا ل م ع ن و ي ة وقلنا نجحت خطتهم لاستاصلوا ا ل إ س ل ا م من جذوره يوم غ ز و ة الاحزاب استعرض النبي ما جرى معه من بني النظير وبني قينقاع وبني ق ر ي ض ة فهل أ ه ل خيبر ا ل آ ن وهم, وهم الذين أ ج ل ا ه م من ا ل م د ي ن ة النظير وقينقاع هم الان في خيبر هل يصلحون لعهد جديد فعزز له ربه بالوحي ان ي ه و د لا تصلح لعهود يهو يهود وعهود لا يجتمعان موجب مع موجب او سالب مع سالب يتنافران اليهود لا تعرف العهود وهذا الزمان خير دليل لكم ما تسمعون وتشاهدون و أ ن ت م في ميدان هذه التجارب فتوجه النبي إ ل ى ربه ف أ ع ا ن ه وبشره وكان قد أ ن ز ل عليه وهو في طريقه من صلح الحديبيه الى ا ل م د ي ن ة ما يشير إ ل ى هذا الفتح وهو فتح خيبر إ ذ أ ن الله عز وجل ط م ع ن ا ل ص ح ا ب ة ب ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة لقد صدق الله ر س و ل ه الرؤيا بالحق لتدخلن, لتدخلن المسجد الحرام إ ن شاء الله آ م ن ي ن محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافن فعلم ما لم تعلموا اي من مكر يهود وغيرها من ا ل أ س ب ا ب علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ووعدهم الله المغانم ا ل ك ث ي ر ة و ا ل آ ي ا ت ا ل ط و ي ل ة وقراناها عليكم من س و ر ة الفتح ارجعوا اليها واربطوا بينها وبين ما تسمعون من ا ل خ ط ب ة فعزم النبي على غزوهم قبل ان تتمكن مساعيهم بالفساد ولكنه كتم الامر استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وكانت هذه سنته صلى اذا ل ل عليه وسلم ه اعد ل غ ز و ة او عقد لواء ل س ر ي ة لا يعلن الوجه حتى لا تتفشى الاخبار و ي أ خ ذ عدوه على عره بعد ان يدعوهم الى الله كان اذا عقد لواء لسرية امر القائد واعطاه الكتاب الا يفضه الا بعد م س ي ر ة يوم او يومين حسب ا ل م س ا ف ة التي هو متوجه اليها واذا كان هو على ر أ س ا ل غ ز و ة لا يعلن عن جهته الا اذا قرب منها الا اللهم اعلن عنها المسافة لبعد المثقة وعظم في غزوة تبوك أعلن عنها لبعد المسافة وعظم المشقة ولخطر المهمه حتى يستعد لها ا ل ص ح ا ب ة الاستعداد اللائق بها هي ا ل غ ز و ة ا ل و ح ي د ة التي اعلن عنها قبل ان يستعد الناس ليستعدوا لها كما يجب و س ت أ ت ي معنا اما الان فعزم العقد العزم ق د ا ل ع على غزو خيبر واجلاء اليهود من ارض ا ل ج ز ي ر ة نهائيا او يدخلوا في دين الله فندب اصحابه للتجهز للغزو في سبيل الله اين لا احد ي س أ ل النبي لا احد يناقش ت ج ه ز و ك ف ى ثم اعلن الا يخرج معي الا من شهد صلح ا ل ح د ي ب ي ة وبايع ب ي ع ة الرضوان لماذا لان الله قد زكاهم لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت ا ل ش ج ر ة فعلم ما في قلوبهم ف أ ن ز ل ا ل س ك ي ن ة عليهم أ ن ا س يزكيهم الله ويشهد لهم خير جند هؤلاء قال لا يخرج معي إ ل ا من بايع ب ي ع ة الرضوان يوم ا ل ح د ي ب ي ة وكم عددهم الف واربعمئه وكانت خيبر تتحدى وتشيع ا ل أ خ ب ا ر و م ن محمدا لابد ان يفكر في غزو خيبر يوما ع ل ى ف ل ي أ ت ايظن غزو خيبر كغيرها وقتال يهود كغيرهم في خيبر ثمانيه حصون وهذه الحصون فيها من السلاح ما لم يعرفه العرب عندهم المنجنيق والدبابات وليس الدبابات العصريه ة دبابات ا ز م ن م يركب فيها ا ر ب ع ة او خ م س ة من الرجال ثم تدفع من قبل الاخرين حتى لا يصاب الرجال ك م ظ ل ة لهم ثم ينقبون بها اسوار الحصون عندهم الحصون والدبابات وعندهم المنجنيق ومعدين لاستقبال النبي في اي يوم ع ش ر ة الاف مقاتل الله لا يطرح فيهم ب ر ك ة فكانوا يشيعون الاخبار وهي ص ا د ق ة ليست كذبا ليوقعوا الرعب في قلوب المسلمين ان فكروا يوما بغزو خيبر كتم النبي وجهته واعد الناس فجاءه ممن تخلفوا عن صلح ا ل ح د ي ب ي ة حين دعاهم ان يخرجوا معه ل ل ع م ر ة فاعتذروا ووصفهم الله في ا ل ق ر آ ن ليس حديثا ضعيفا اسمع ماذا قال الله عنهم لانهم تخلفوا عن النبي ووقع الصلح فلما رجع النبي جاءوا يعتذرون اليه لا تظن اننا تخلفنا عنك عدم ر غ ب ة في ع ب ا د ة او جهاد ولكن اسمع ماذا قال عنهم ا ل ق ر آ ن سيقول لك في الطريق قال له يا محمد انتبه اذا وصلت الى ا ل م د ي ن ة س ي أ ت ي ك الذين تخلفوا عنك ويقولون لك كذا وكذا فاعلم حقيقتهم سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا اللي مش يعني استغفر لنا عن هذا التخلف الذي لم يكن مبيتا او مقصودا فاستغفر لنا يقولون ب أ ل س ن ت ه م ما ليس في قلوبهم يعني كذابين يقولون ب أ ل س ن ت ه م ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله, بل كان الله بما تعملون خبيرا هذا كذبهم فما ا ل ح ق ي ق ة يا رب لماذا تخلفوا ولم يخرجوا قد يكونوا صادقين أ ل ا نستغفر لهم الله يعلم نبيه قبل أ ن يعتذروا وقبل أ ن يخدع بهم ل أ ن الحديث يقول من خدعنا بالله ان خدعنا له يقسم لنا يمينا نصدقه فيكون كاذبا عليه ا س م ه ولكن في الظاهر لنا أ ن نقبل قوله من خدعنا بالله يعني أقسم لنا إن خدعنا له. الله يعلم نبيه لا تنخدع بهم ماذا حقيقتهم يا رب ا ل آ ي ة بعدها م ب ا ش ر ة التي سمعتموها ا ل آ ن هي ا ل آ ي ة رقم 11 من س و ر ة الفتح اسمع ا ل آ ي ة بعدها تماما رقم 12 بل ظننتم الرد بل ظننتم لم يقل الله ل ن ب ي قل لهم لا انا بقولك ل وهذه حقيقتهم شئت تعرفها بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم أ ب د ا و ز ي ن ذلك في قلوبكم اي زينه الشيطان و تحققت من هذا الظن الذي ليس في محل ه و نسيتم وجود الله و قدرته و ز ي ن ذلك في قلوبكم و ظنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا قوما بورا ابضاع ا ل م ن ب ع ا ش ك ذ ا س ن ه عند التاجر شبسميها ابضاع بيرث ا ما ببيعها براس المال لا ب ا ل خ س ا ر ة وربما يوزعها فهذا الصنف من الذين تخلفوا عنك يا محمد قوم بور لا يصلحون للغزو م ر ة اخرى فقال لن يخرج معي من تخلف عن ا ل ح د ي ب ي ة فلما أ ل ح بعضهم وترجوا النبي وبقوا ليكفر و ا عن ذلك الذنب امر مناديه ان ينادي عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج, من غير, أهل يعني إن خرج رجل من غير اهل الحديبيه فليخرج لله ولرسوله ليس له سهم في مغنم يعني ان غنمنا نلوش سهم لان النبي كان يقسم الغنائم بعد ا ل م ع ر ك ة فورا فيعطي الراجل الذي خرج على رجليه سهم ويعطي الفارس ث ل ا ث ة تاسهم سهم له وسهمين لفرسه لانه خرج بنفسه وماله فان خرجتم راجلين او خ راكبين ج ت م ر او خرجتم طائرين ليس لواحد من غير اهل الحديبيه سهم في مغنم لذلك لم يخرج منهم واحد كشفوا عن انفسهم م ر ة اخرى نحن ا مش طالعين حبا فيك يا محمد لا هذه خيبر وخيبر اغنى ارض الحجاز كانت انذاك سواء في ثمارها ففي كل عام يجنون عن نخيلهم أ ر ب ع ي ن أ ل ف حمل من التمر غير باقي الخضار فهي أ خ ص ب أ ر ض في ا ل م ن ط ق ة وفيها أ م و ا ل اليهود ف إ ذ ا غنمها المسلمون وفتحوها إ ذ ن هنالك خيرات ك ث ي ر ة من أ ج ل ذلك جاء القوم البور يريدون الخروج فلما علموا أ ن الخروج لله والرسول فقط جهادا لتكفروا عن زلتكم ا ل أ و ل ى ليس لكم سهم في مغنم قعدوا م ر ة أ خ ر ى هذا هو المحك فلم يخرج معه إ ل ا من حضر ا ل ح د ي ب ي ة فكانوا أ ر ب ع ة عشر م ئ ة أ ل ف أ ر ب ع م ا ئ ة فخرج صلى الله عليه وسلم وهم لا يعلمون وجهته والقوم توقعوا فاين تكون الغزوه ما مدى الغنائم يخمنون ويسدسون والنبي يسير على بركه الله حتى خرج من حدود المدينه ثم دعا دليلا له فقال له اسلك بنا اقرب الطرق وامر ابن الاكوع وكان مغنيا حسن الصوت ان ينحد قال انزل يا ابن الاكوع واسمعنا من هناك اي من غنائك لتشد ع ز ي م ة الابل فاخذ يتجمل بشعر ا بن ابي ر و ا ح ة ينشد في الطريق بصوت حسن اللهم لولا انت م ه ت د ي ن ا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن س ك ي ن ة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا حتى غناؤهم فهو ايضا في سبيل الله في الجهاد و ا ل ر ج و ل ة والدعاء والتوجه الى الله فسار بهم صلى الله عليه وسلم ليلتين متواصلتين يحث السير حتى بلغ واد ا ل ق ر ى واد ا ل ق ر ى الذي يحول بين غطفان وبين خيبر وليس اليهود في خيبر فحسب بل خيبر وفدك وتيماء وجزء يسير من تبوك فيها يوم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم مبيتا ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة في واد ي القرى وهنالك أعلن وجهته. اعلن وجهته نحن نريد خيبر خيبر هلا س ت ع د د ن ا لها انها ذات حصون فيها ع ش ر ة الاف مقاتل تساؤلات في رؤوس ا ل ص ح ا ب ة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم ان واحدا ممن معه لن يخذله ابدا لان الله شهد لهم والله لا يشهد مجامله فكانوا خ ي ر ة ا ل ص ح ا ب ة امر ان تضرب المنازل هناك على م ق ر ب ة من الحصون ب ع ي د ة عن موضع السهم اذا اراد اليهود ان يرموهم بسهم وكانت اليهود قد علموا ان محمدا خرج من ا ل م د ي ن ة بجيش لا يعلمون وجهتك فحسبت ف أ ص ب ح و ا ليلتين اللتان قضاهما ل ن ب ي في الطريق يستعدون ويستعرضون أ ن ف س ه م ب ع ش ر ة آ ل ا ف مقاتل و م ل أ و ا الحصن الوسط من الحصون ا ل ث م ا ن ي ة م ؤ و ن ة تكفي لشهرين حتى لو حاصرهم ا ل م س م و ن شهرين لا يحتاجون شيئا من خارج الحصن وهذه الحصون لها سراديب م ت ص ل ة بعضها ببعض فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيام أ ص ح ا ب ه ب ع ي د ة عن مرمى نبلهم ودعا إ ل ى الطعام فلم يجدوا في أ ز و ا د ه م غير السويق تمر مفيش نعرف ما هو السويق ذره مطحونه م ج ر و ش ة فيها شيء قليل من ا ل ح ل و ة سكر دبس الشيء الذي كانوا يحلون إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن ي أ ك ل و ا يلبنونها بالماء تلبين إ ج ر ا ش ا ل ذ ر ة دعا بالطعام فجيء بالسويق لا يوجد في الرحل إ ل ا السويق وكانوا يحملونه لخفته و ل أ ن ه لا يضيع وقتا حريصين على ا ل أ و ق ا ت أ ك ل و ا من السويق هو و أ ص ح ا ب ه كما يقول البخاري ثم قام فمضمض فاه و أ م ر ب إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة فصلى المغرب والعشاء دون ان يجدد وضوءا لانه على وضوء اي مضمض من الطعام فقط وبيت تلك ا ل ل ي ل ة ثم نهض فصلى بهم الفجر وبعد ان صلى الفجر واشرق النهار اي بزغ الفجر وقت الاسفار تقدم وقدم الرايات وسار الى تجاه الحصن الاول وهو حصن ناعم هكذا اسمه مش حصن ناعم ب ق ى يعني ناعم تحسس عليه بن الرخام اسمه حصن ناعم فكانوا بليلتين علموا ان الجيش خرج ولو اراد الخيبر لوصل اذن لا ندري اين توجه محمد فخرج عمالهم ومعهم المساحي ا ل م ج ر ف ة ليشرفوا على مزارعهم فراعهم قدوم الجيش فصاحوا والقوا ما بايديهم وهم يقولون محمد والخميس والخميس اسم الجيش لانه يقسم اذا كان جيشا كبيرا الى خ م س ة اقسام م ق د م ة وساقه و م ي م ن ة وميسره وفي الوسط القلب فخمس اسماء للجيش اذا كان كبير فحتى يعلموا قومهم انه جاءهم جيش وهم كلهم الف و ا ر ب ع م ئ ة لكن في خ ي ب ر في عشر الاف خنزير فصاحوا محمد والخميس فدب الرعب في اصحاب الحصن الاول وهرعوا الى سلاحهم واغلقوا باب الحصن فلما ر آ ه م النبي القوا م ب أ ي د ي ه م وولوا هروبا وهم يقولوا محمد والخميس اي ر أ و ا ا ل م ا ل ف واربعمئه جيشا جرارا علم ان الله تجلى بقدرته في الموقع فجعل عدد المسلمين في نظرهم عظيم و القى ا ل رعب في قلوبهم و قال صلى الله عليه و سلم نصرت بالرعب كان خبره يرعب من ي ق د م عليهم قبل ان يصل ه ب م س ي ر ة شهر القى الله ا ل رعب في قلوبهم فلما ر أ ى النبي ذلك تهلل وجهه و رفع صوته بالتكبير و هو يقول الله اكبر الله اكبر خربت خيبر خربت خيبر القاء ما في ايديهم اخذها ا ش ا ر ة عن الله انهم قد القوا اليه بالاستسلام ودخل الرعب في قلوبهم اذا لن يصمدوا للقتال والحصار الله اكبر خربت خيبر فلما دنا من باب الحصن كانوا قد اغلقوه تماما واحكموه واخذوا اماكنهم على الاسوار ليلقوا على المسلمين النبال و ا ل ح ج ا ر ة فراشق بالنبل مضى ذلك اليوم. تراجع النبي عن موضع ا ص ا ب ة النبل حتى ي أ خ ذ موقعا اخر و ف ر ص ة اخرى وتناوب اصحابه ث ل ا ث ة ايام كل يحمل الرايه ويتقدم فلا يستطيع اقتحام الحصن فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قبل غروب الشمس وقد ر أ ى غنما تسير إ ل ى ج ه ة الحصن علم أ ن الغنم لا تسير إ ل ا ومعها راعي ولا ت أ ت ي إ ل ا لمدخل أ و منفذ فقال من يطعمنا من هذه الاغنام أ غ ن م من رجل يطعمنا من أو أ رجل ل ا هذه الأغنام؟ فقال رجل وفاتن اسمه ا ل آ ن من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم كان آ خ ر ا ل ص ح ا ب ة موتا مات ب ا ل م د ي ن ة قال انا يا رسول الله ف ا ن ط ل قال ق انطلقت كالظليم اي كالغزال فانطلقت حتى فاتت الغنم اولها في الحصن اي من جحور وابواب اعدوها لها فادركت اخرها فاخذت شاتين تحت ابطي ثم عدت اعدو كاني لا احمل شيئا وكان النبي اي علم ل ص ح ا ب ي و ك ا ن ا ل ن ي انطلقت قال اللهم متعنا به اي اجعله يغنم ويبقى حيا لا يصيبونه اللهم متعنا به يروي الحديث الامام احمد في مسنده ومسلم في صحيحه كما خرجه كتاب السير يقولون كان اذا حدث لانه عاش في عهد التابعين وكان اخر ا ل ص ح ا ب ة موتا مات سنت خمس من سنه خمس وخمسين من ا ل ج ر ة سنة خمس وخمسين من ا ل ه ج ر ة وقد عمر م ئ ة و ب ض ع ة عشر س ن ة اي مات عن عمر م ئ ة و ب ض ع ة عشر والبضعة عشر من ثلاثه عشر و تسعه عشر كان اذا حدث هذا الحديث عن يوم خيبر بكى حتى ب ل لحيته قال اصابتني والله د ع و ة رسول الله فها انتم تمتعون بي بعد ا ل ص ح ا ب ة اطال الله في عمره جاء ومعه شاتان او معزتان ليطعم النبي الجيش الف واربعمائه مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم مسافرين ليس معهم إ ل ا السويق أ ق ا م و ا ث ل ا ث ة أ ي ا م يحاصرون الحصن أ ص ب ح و ا على جوع أ ت ط ع م ه م بشاتين أ م ر النبي أ ن تذبح الشاتين و أ ن يشوى لحمهما أ و يسلق ويسرد فيه ثم دعاهم الى الطعام ووضعت الشاتان كان التابعون كما جاء في صحيح مسلم ي س أ ل و ن هذا الصحابي والذي فاتني اسمه الان يقولون له فهل اكلتم او كم رجل اكل من الشاتين يقول والذي بعثه بالحق نبيا لقد اكلنا من الشاتين ا ر ب ع ة عشر م ئ ة حتى ش ب ع ن ا الف واربع مئه من الشركه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث من حوله من الحاضرين س أ ع ط ي الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبانه أ ي الله والرسول ي ح ب ه ولم ي ف س ح عن اسم هذا الرجل ا ل س ي ر ة ل ل ت أ س ي ايها ا ل أ ح ب ة لنعلم ونسلك انظروا حال ا ل ص ح ا ب ة عند سماع هذا الحديث كلهم خرجوا للجهاد لا خلاف على ذلك كلهم ص ح ا ب ة و م أ ج و ر و ن و أ ن فتح الحصن على يده ليست م ف خ ر ة لهم لا في ترفيع ميداني ولا في ع ل ا و ة الراتب ولن يحمل أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة لقبلا لا افندي ولا بيك ولا باشا كلهم جنود الله ولكن هذا الحديث يشير إ ل ى م ع ن ى هو ه د ف ك ل م ؤ من و ح ر ه سماني انا ل ذ ي س ي ح م ل ا ل ر ا ي ة ت ه د ا ويوفر علي ى د ه ا ل ح ز ن يشهدوا ص ا د ق ا ل م ص د و ق ا ل ذ ي ل ا ي ن ط ق عن ا ل ه و ى أ ن هذا الرجل يحب الله و ر س و ل ه حقا ويحبني ا ه أ الله و ر س و ل ه ي ح ب ا ن هذا الرجل ي ق و ل ا ل ص ح ا ب ة ف ب ت ن ا كلها ن ن ا ر ج و هو و انظروا ح د الى أ ل ف ر ب ع م و ة هو واحد بات الجميع يرجوها وراوا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول والذي نفسي بيده ما احببت الاماره الا و الا يومها لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شهد. محبة الله الرسول وسلم قال فلما صلينا الغدات صلى استقبلنا صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة غداه الصبحيه وقد س ل م طلع النهار وهو ينظر في وجوهنا قال ف أ خ ذ ت اتطاول التطاول هو جالس على رجليه بعد ا ل ص ل ا ة يعني صار يرفع حاله ويوقف على ركبه وشان يبين وهو طويل للغير هذا ل واسطه سيدنا عمر كان إ ذ ا مشى ماشيا وراه الناس يظنون انه راكب ر أ س ه يطول الراكب على ا ل ر ا ح ل ة وهو يمشي على ر ح ل ي ومع ذلك يقول أ خ ذ ت أ ت ط ا و ل أ ق و ل لعله يريدني قال فوقع نظره علي ثم ج ا ل بنظره يبحث فعلمت أ ن ي لست أ ن ا يعني تريح و بعد قال فلما استعرضنا قال أ ي ن ا بن أ ب ي طالب علي ا بن عمي علي جد آ ل ال ب ي ت علي بن أ ب ي طالب وصي النبي علي بن ابي طالب الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم الا ترضى ان تكون مني بمنزله ارون من موسى علي الذي قال عنه النبي من كنت مولاه فعلي مولاه اي من كان يعترفي اني سيده فعلي سيده قال اين بن ابي طالب فقلنا يشتكي ع ي ن ه يا رسول الله وفرح عمر ظن أ ن شكوى عني لعينيه قد يبدل هذا الرجل بغيره لا و إ ذ ا بالنبي يقول ادعوه لي نادوا لي ي لعن ي ب و ج ه م فنظر فيه النبي وقد رمدت عيناه معروف الرمد ف أ ج ل س ه بين يديه ثم بصق في كلتا عينيه يقول علي عندما روى هذا الحديث في غير هذا ا ل م ن ط ن يقول والذي بعثه بالحق لم أ ش ت ك عينا بعدها أ ب د ا بصق في عينيه ث ب ر ا فورا من ساعته ك أ ن لم يكن به رمد ثم عممه ب خ ر ق ة في يده اي جدل النبي على ر أ س ه ع م ا م ة ب خ ر ق ة يعني حياة رقماشة م ودفع ج و ة و د اليه الرايه وقال يا علي قم ف ا غ ز على ب ر ك ة الله وبسم الله قال يا رسول الله اقاتلهم حتى لا يبقى منهم احد قال لا يا علي ادعهم و الى الله اولا فان ابوا فقاتلهم حتى يفتح الله على يديك ليس ا ل غ ا ي ة ان نقتل الناس ا ل غ ا ي ة ان ننشر دين الله او نزيل من طريق دين الله من يعيقه فانطلق علي وانطلق الرجال خلفه حتى اذا ب ل من باب الحصن وقد يئس اهل الحصن من ا ل م ح ا ص ر ة وعندما ر أ و ا علي المتقدم لا يهاب النبل حتى تقدم من باب الحصن صاح رجل من على ا ل أ س و ا ر من صاحب الرايه ي يقول يسأل الصحابه ة ف أ ج ب ن ا بصوت واحد علي بن أ ب ي طالب قال علوتم علينا ورب موسى انظروا التفاؤل من الاسم علي قال علوتم علينا ورب موسى فعزموا على فتح الباب والخروج للقتال فخرج رجل أ و ل فقتله علي وخرج ثاني فقتله علي ثم خرج رجل يسمى عند اليهود بطل خيبر بطل خيبر. اسمه مرحب مرحب هكذا م ش ك ل ة مرحب مش مرحب ولا مرحب مرحب وكان رجلا طوالا يفوق طوله خ م س ة اذرع رجلا طوالا جسيما بطلا مجربا يضع على ر أ س ه ا ل خ و ذ ة ليست مما يضعها الناس من حديد او خشب او ص ن ا ع ة يضع على ر أ س ه ب ي ض ة جعلها خصيصا ق ط ع ة من رخام م ج و ر ة على قد ر ر أ س ه يضعها على ر أ س حامل على ر أ س بلاطه رخام يعني, يعني ق د البغيث فخرج وعلى ر أ س ه ب ي ض ة من رخام واخذ يرتجز ليعرف بنفسه يقول قد علمت خيبر اني مرحب يعني خيبر تعرف من انا ش ا ك السلاح بطل مجرب ذ ا اقبلت الحرب تلهب ذ ا جاءت الحرب وشبهها بالنار لها نهيب انا لها انا مرحب فاستقبله علي بن ابي طالب بسعر مماثل فقال له الذي أمي حيدرة. وحيدر اسمه من الأسد. انا الذي اسمتني امي حيدر وحيدر اسم ه من اسماء الاسد حيدرة كليف غابات شديد قصوره اوفيكم بالسيف كيل ا ل س ن د ر ة و ا ل س ن د ر ة اكبر مكيار كانوا يعرفونه بزمانهم وقال اوفيكم بالسيف والسيف لا يكيل شيء استعاره استعارته اي ساضرب م ك م بسيفي ك أ ن م ا اوفيكم بكيل ا ل س ن د ر ة اكثر مكيارا يقول ا ل ص ح ا ب ة ف ت ب ا ر ز علي ومرحب فاختلفا بضربتين أ ي كل واحد ضرب صاحبه ضربه لم تنجز شيئا ثم اهوى مرحب بسيفه على ترس علي فقده نصفين إن كثرت ترس إلى نصفين الحصن كثرت ترس ضربات اليسرى ترسا يتلقى فالتفت فتحوه فاقتلعه علي إلى باب الحصن وقد فتحوه. فأخذ الباب بيده وجعله فأخذ بيده ما عاد باب وقد شق ت ل ع الباب بيده ل س ر ى وجعله ترسا والسيف في اليمين ثم اقبل الى مرحب وهو يقول الله اعز واعظم والقى عليه سيفه فشق ا ل ب ي ض ة ا ل ر خ ا م ي ة وشق ر أ س ه حتى بلغ رئتيه فلما سقط مرحب انهزم كل من بالحصن فقاتل علي وراءهم حتى بلغوا الحصن الاخر وابوابه م غ ل ق ة ف أ ل ق ى من يده باب ا ل ح س ن ا ل أ و ل يقول أ ب و رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أ خ ر ج ه البخاري قال فوالذي لا إ ل ه غيره لقد اجتمعنا عددا من أ ص ح ا ب رسول الله عددا أ م ا غير أ ب و رافع يقولون سبعين يقولون أ ر ب ع ي ن اختلاف في هذا العدد أ م ا عددا اقلها س ب ع ا ل ج م ا ع ة لقد اجتمعنا عددا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحرك الباب لنعيده الى مكانه ما استطعنا ان نململه من مكانه كيف اقتلعه علي بيده وترس به ليس كل هذا ب ط و ل ة إ ن ه ا م ح ب ة الله ورسوله التي شهد لها النبي و أ ن الله ورسوله يحبان علي هنا تجلت ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة فكان مددا ربانيا سره ا ل م ح ب ة جعله يقتلع الباب ويحمله بيد و ا ح د ة يجعله ترسا حتى أ ن ه ى ا ل م ع ر ك ة و أ ل ق ا ه فاجتمع عليه جمع لا يستطيعون تحريكه فلم يجدوا به كثير طعام ولا متاع ولكنهم قد تقدموا وتبعوا الحصن الثاني ف أ م س ك و ا برجل خارج الحصن ف أ خ ذ و ه أ س ي ر ا وكان ا ل أ س ي ر لا يقتل فعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من النبي أ ن يؤمنه على ماله ودمه ويدله على مداخل الحصون وكيف يستطيع أ ن ينتصر على يهود ف أ م ن ه فدلهم على طريق فيها قنوات للماء ا ل سريه يستقي اليهود منها ف إ ن ا اذا حجزناها ع ط ش و ا فاضطروا أ ن يفتحوا الابواب للقتال أ م ن ه النبي وتمت م ت ا ب ع ة الحصون حصنا تلو حصن فوجدوا الحصن ا ل أ و س ط الذي بين س ب ع ة حصون هو المملوء طعاما الذي يكفي اليهود ع ش ر ة الاف مقاتل غير اوسرهم يكفيهم شهرين فيما لو تم الحصار شهرين وهرع ا ل ص ح ا ب ة الى الطعام وكانوا قد جاعوا قبلها فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ي أ م ر كلوا واعلفوا دوابكم ولا تحملوا منه شيئا ليس تنزها عن طعام يهود لا تربيه للنفوس كما قاتلنا اياما ونحن جياع يمكن أ ن نقاتل اياما ونحن شباع فلم ا تحملوا رواحلكم متاعا قد يعيقكم عن القتال كلوا وعرفوا دوابكم ولا تحملوا منه شيئا فاكلوا وعرفوا دوابهم وفي الليل اوقدوا نيرانا كثيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم على اي شيء يوقدون ف ي ر ا ن ك ث ي ر ة ليست م أ ل و ف ه قالوا على لحم يا رسول الله قال ومن ا اين اللحم قالوا وجدنا حمرا انسيه ك ث ي ر ة فذبحنا منها فقال صلى الله عليه وسلم اهريقوها واكسروا ا ل ا ن ي ة قالوا وان كانت معدنا ايكفي غسله يا رسول الله قال نعم اي ان كانت غير ا ن ي ة م ع د ن ي ة تغسل تكسر وان كانت م ع د ن ي ة من نحاس يكفي غسلها فاهريقت بعد ان غلت بها القدور وكادت ان تنضج فحرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحوم الحمر الانسيه ة اي ل ولكن لحوم الحمر ا ل و ح ش ي ة كانت وما زالت حلال اكلها وكانوا قبل ي أ ك ل و ن لحوم الحمر اذا جاعوا ولم يكن هنالك ش ر ي ع ة ت و ج ب ه م ففي تلك ا ل ل ي ل ة حرمت لحوم الحمر ا ل أ ه ل ي ة فتقدموا يفتحون الحصون حصنا بعد حصن حتى إ ذ ا وجدوا حصنا وضعت فيه نساء ا ل أ ش ر ا ف و أ ب ن ا ؤ ه م ففيهم سيدتنا ص ف ي ة بنت حيي بن أ خ ط ب والدها حيي بن اخطب اشد يهود عداوه ة لرسول ل ل ا ا لرسول و ق ت د ى فتح الحصم واخذت الحصم ل ن ا سبايا ء ف صفية في ي حيي بن أخطب يعني زعيمة يهود ه ن بنت بن اخطب ن س الله ء واشرف وشرفها نسائهن على معنا الشرف بأن اسلمت للمؤمنين النبي بالتفصيل هذا تزوجها بان واصبحت اما للمؤمنين. تزوجها النبي. كيف سيأتي معنا بالتفصيل؟ اخذت النساء والذراري وما زال النبي يحاصر حتى بلغ ا ل ل ي ل ة الواحد والعشرين يعني ث ل ا ث ة اسابيع الحصار ليفض الحصن الاخير الذي فيه زعيم يهود سلام بن مشكم وزوج ص ف ي ة الذي سنأتي على سنأتي حديثهم وكيف أ ع ط ا ه م النبي أ م ا ن ا وكيف تم إ ج ل ا ؤ ه م وكيف انتهت ا ل م ع ر ك ة نحن لازلنا في منتصفها أ م ا م ن ا ثلاثه حصون لم تفتح بعد موعدنا معها والحديث عنها في ا ل ج م ع ة ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله تعالى حسن الوطيح وحسن السلال آ خ ر حصنين من حصون خيبر بهما تحصن زعيم يهود زعيم يهود آ ن ذ ا ك يعني وقت ا ل م ع ر ك ة أ م ا زعماؤهم فكثر منهم من هلك ومنهم من ينتظر وهم أ خ س من بدل قول الله تبديلا زعيمهم في هذه ا ل س ا ع ة أ ي عند الحصنين ك ن ا ن ة ا بن الربيع ا بن أ ب ي الحقيق وهذا نسبه ينتهي إ ل ى هارون عليه السلام سيدنا هارون أ خ ي موسى وكانوا يعظمون النسب فيهم وهارون عندهم مبجل معظم مع أنه ا ل ر س ا ل ة و ا ل ع ز ي م ة والتكليم كان لموسى ولكن هارون اشرك في ا ل ن ب و ة و ا ل ر س ا ل ة وامتاز عليه موسى بالباقي ومع ذلك هم يعظمون هارون اكثر من موسى ولان نسب كنانه هذا ينتهي الى هارون كان مبجلا عندهم وتحته آ ن ذ ا ك يعني ز و ج ة له ص ف ي ة بنت حيي ا بن اخطب التي اصبحت فيما بعد اما للمؤمنين زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها ا ب ن ة حيي ا بن اخطب اشد يهود ع د ا و ة لرسول الله ولقد ذكرنا حديثه اكثر من م ر ة وصل الامر الى هذين الحصنين وحاصرهما النبي صلى الله عليه وسلم ب ض ع ة عشر يوما حتى هم ان ينصب عليهم المنجنيق وان يرميهم فداخلهم الرعب فارسل ك ن ا ن ة هذا للنبي ان ا ذ ن لي ان انزل اليك واكلمه قال النبي نعم فنزل ك ن ا ل ه وكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح ان يصالحهم للنبي صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء و ا ل خ ف ة والكراع وكل المتاع الصفراء يعني الذهب والبيضاء يعني ا ل ف ض ة والكراع و ا ل خ ف ة ابل وخيل وكل ما فيها من أ م و ا ل على أ ن يحقن دماءهم لا يقتلهم و أ ن يعطيهم نساءهم و أ و ل ا د ه م ويخرجوا من خيبر فرضي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه اشترط على ك ن ا ن ة إ ن أ خ ف ي ت م و ن ي شيئا و أ ط ل ع ن ي الله علي ه ب ر ئ ت منكم ذ م ة الله ورسوله واستحللت بذلك القتل قال نعم فاشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه رجالا من قوم ان يدفع الي اموالكم وسلاحكم وان يترك المنازل بما فيها ليس لكم الا الذريه والمتاع يعني اللباس وان تخرجوا من خيبر فاضع يدي عليها ف إ ن كتمني ك ن ا ن ة شيء من أ م و ا ل ك م استحل ه ليس غير ه استحل ه سفك دمه قبل بذلك فنزلوا على هذا الصلح و أ خ ذ يدفع إ ل ى النبي ا ل س ل ا ح ه وشيئا من المال والمتاع ولكنه يخفي ا ل أ ع ظ م والنبي كان يعلم أ ن كنز يهود ومعنى كنز يهود أ ي ما عز وغلا وخف حمله من المال الجواهر الحلي أ ح ج ا ر ا ل ك ر ي م ة كان المال يجمع في مسك شاه انظر جلد شاه إ ذ ا جعل جرابا كم يتسع فلما كثر ل أ ن ه م يعرفون كيف يمسكون بالاقتصاد لما كثر مالهم لم يعد مسك الشاه يتسع له جعلوه في مسك ثور ثور ثور ذكر البقر ا ل ل ي بحرس ا ل أ ر ض انظر إ ل ى جلد الثور إ ذ ا جعل وعاء كم يتسع إ ل ى الذهب والجواهر واليواقيت ف إ ن كان مملوءا كم قيمته فلما كثر جعلوه في مسك ج م ل ولماذا يوضع في المسك حتى يسهل حمله و إ ذ ا أ ل ق ي في مكان لا ي ع ب أ أ ح د به يظنه جلد م ل ق ى و إ ذ ا دفنوه لا يصل التلف والغبار و ا ل أ و س ا خ إ ل ى الجواهر والذهب النبي يعرف ذلك تماما وعندما هاجروا و أ ج ل ا ه م سمح لهم به فنقله حيي بن أ خ ط ب الى خيبر فلما اتى كنانه بما عنده من مال يقدمه وسلاح وكان كثيرا نظر النبي في كل ما يقدم قال هل بقي عندك يا بن ابي الحقيق شيء قال لا قال وتشهد الله على ما تقول قال اشهد الله على ما اقول فنظر فيه النبي نظره نظره المتفحص الذي يطلعه على اني اعلم بنفسك أ ك ث ر منك و ن ظ ر ة الغضب في ان واحد وقال له مروعا قد حل مفاصله لانه محمد رسول الله وليس سياسيي قرن العشرين على م ا ئ د ة المفاوضات قال له يا ابن الربيع فارتعدت فرائصه إنك, انك لمستخف بامر السماء وهل فاتك اني نبي يوحى الي هذا نوع من, الإقرار من النبي إ ق ر ر ا م ا ل ن الذي لا ينطق عن الهوى أ ن ك ن ا ن ة وحيي من قبله يؤمنان ويعلمان أ ن ه رسول الله ولكن لا يريدان اتباعه, لا يريدان اتباعه انك ي ي ر د ا اتباهه إ ن لمستخف بامر السماء أ ي ن كنز ا حيي الذي ضاق عنه مسك الشافي ومسك الثور حتى جمع في مسك جمل قال يا ابا القاسم اخرجنا من ديارنا فما زلنا ارض تحطنا وارض تحملنا فانفق ذلك كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الربيع ان الوقت قريب يعني لما خرجت والمال اكثر من ان ينفق في هذه ا ل م د ة فاستقني حتى تكون, في حتى تكون في حل مما شرطت عليك اي خلق اعظم من ذلك يعطيه الفرص ة مرارا واصر انه لا يب لم يبق منه شيء ولا علم لي ان بقي شيء عند احد اما يجزم انه لا بقي شيء فقال له مرة اخرى ليرعوي ويرجع يا ابن الربيع ان اطلعني الله عليه واخرجته من ذ ل ك استحل بذلك دمك واهلك ومع ذلك اصر ا ر أ ي ت م الكفر وقال م ع ذلك اصر و نعم ان اطلعك الله ووجدته لك دمي ومالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بن الزبير قم, أي زبير قم يا زبير قم يا زبير يا قم علي انطلقا الى بيت كنانه ف ع د ن خ ل ة ثلاثا أ ر ب ع ا عن يمينك و أ ن ت داخل ف أ ت ي ا ل ن خ ل ة ا ل خ ا م س ة فاحفر في أ ص ل ه ا واستخرج المسك صلى الله وسلم وبارك عليك فانطلقاه الزبير وعلي حتى اتيا دار ك ن ا ن ة فعد حسب قول النبي الى ج ه ة اليمين ثلاث نخلات فاذا جاء الى ا ل ر ا ب ع ة حفر الارض والى المسك فيها فاخرج المسك بما فيه من المال مملوء لم ينفق منه شيء ف أ ت ي بالمال امام ك ن ا ن ة وهو ينظر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا ابن ابي الحقيق لانه ك ن ا ن ة ا بن الربيع ا بن ابي الحقيق ف ت ا ر ة يقول له يا ابن الربيع و ت ا ر ة يقول يا ابن الحقيق ما هذا اسقط في يديه ف ل ج أ كعادتهم و ك ع ا د ة كل ذليل وخبيث وجبان ي س ت ج د ا ل ر ح م ة ويطلب العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت قد امهلتك ولكنك ابيت وكنت مستخفا بامر السماء اما الان فلا اضرب عنقه يا زبير فضرب الزبير عنقه او قال اضرب عنقه اضرب يا محمد بن مسلمه ة فضرب ع ن ق محمد بن مسلمة محمود بن لان اخاه محمود قتل م ح م و د بن مسلم قتل في اول ا ل م ع ر ك ة فضرب عنق سيد اليهود بدل اخيه فاسلم الى محمد بن م س ل م فضرب عنقه فارسل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ومعه غ ي ر ه ياتوا اليه باهل كنانه بن الربيع فكانت ص ف ي ة بنت حييه و ا ب ن ة عمها وكان قد تزوج من الاثنتين وجيء باهله وماله فلما ر أ ى اليهود ذلك جاروا الى النبي صلى الله عليه وسلم ببكاء وتضرع ان يقرهم على صلحهم ولا ي أ خ ذ ه م بذنب كنانه الذي غدر وكذب وانهم ليسوا مسؤولين عن كنانه فاقرهم وسمح عنهم قتل ك ن ا ن ة فقط واخذت زوجه ص ف ي ة و ا ب ن ة عمها سبايا لانه هكذا الشرط فلما جاء بلال ب ص ف ي ة و ا ب ن ة عمها مر بهما رضي الله عنه وغفر ا له ل له مر بهما من س ا ح ة القتلى فلما ر أ ت ص ف ي ة القتلى وهي ا ب ن ة حيي وزوج كنانه جزعت وهمت ان تصرخ وتصيح ولكن اكابر القوم و ع ل ي ت ه م يتجملون بالصبر في مثل هذه المواطن خ ش ي ة ا ل ش م ا ت ة ل عن ايمان خ ش ي ة ا ل ش م ا ت ة حتى لا يرى من يبغضهم ذلهم يوما فتجملت بالصبر فلم تبك ي ولكن ابنه عمها والولد وشقت ثيابها وحست التراب على ر أ س ه ا فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الضجيج فقال ما ذاك فاقبل بلال ومعه المرقتان فقال النبي ما الخبر فقال بلال ر أ ت مصارع قومها فجزعت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومررت بهما يا بلال في س ا ح ة القتله قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا س خ و ن ة الموقف كيف هم يقاتلون ولا زالت قتلاهم بالارض وغدر ك ن ا ن ة والنبي الذي أ م ر بضرب عنقه ولكن ديننا دين العدل وميزان الحق فقال يا بلال ا ن ز ع ت منك ا ل ر ح م ة النبي يعنف بلال وانتم تعرفون من بلال السابق للاسلام المعذب في الله الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم نداءه يوم م ك ة حعارا لاول م ع ر ك ة احد احد مؤذن الرسول والذي سمع الرسول خشخشته في ا ل ج ن ة يقول النبي انوسعت منك ا ل ر ح م ة يا بلال فتمر ب م رعتين على ق ت ل رجالهما ليس هذا, من الإيمان ليس هذا من الايمان صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وما اجمل امتك لو انهم سعوا بسعيك واقتفوا اثر سنتك ليس هذا من الايمان وليست ك ل م ة س ه ل ة كلمة سهلة ليست كلمة عابرة حين يقول النبي لبلال أ ن ز ع ت منك ا ل ر ح م ة ك أ ن ه يصفه أ ن ه ليس فيه ر ح م ة ثم يقول له ليس هذا من ا ل إ ي م ا ن أ ي أ ن في إ ي م ا ن ك ث ل م ي ان بلال أ تسعى إ ل ى تعذيب ا م ر أ ت ي ن بمصارع قومهما ثم مازالت تلك ا ب ن ة عم ص ف ي ة تصيح وتضرب وجهها فاشاح صلى الله عليه وسلم بوجهه عنها وقال ا غ ر ب عني هذه ا ل ش ي ط ا ن ة فلما قبعدت عنه حتى لا يسمع ح و ي ل ه ا و ص ل خ ه ا نظر في ص ف ي ة والى ب ص ف ي ة تنطق بلسان الحال لا بلسان المقال شيئا غير قومها وغير ما يظن الناس فيها وفي قومها فنظرت في رسول الله ن ظ ر ة اجلال واكبار ن ظ ر ة فيها ل غ ة يعجز الناس عن فهمها ثم غيرت موقفها من امامه فلاذت بمنكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمحتمي والمستجير لاذت باكتافه فوقفت خلفه ص ا م ت ة لا تتكلم بشيء ومن اصدق ف ر ا س ة من رسول الله ومن ابعد نظرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ك أ ن ه ق ر أ ه ا كتابا مفتوحا وعلم ما في نفس ص ف ي ة فما كان منه إ ل ا أ ن خلع رداءه و ع ل ق ا ه عليها إ ذ ا اصطفاها لنفسه وضرب عليها الحجاب فنقل ت ص ف ي ة إ ل ى خ ي م ة النبي صلى الله عليه وسلم و أ ت م الصلح مع قومها على أ ن يبقى يهود في خيبر كل خيبر ليس الحصنين ا ل آ خ ر ي ن كل خيبر يزرعونها ويستثمرون عرضها لهم نصف الناتج في كل عام وللنبي و أ ص ح ا ب ه نصف الناتج نظام ا ل م ز ا ر ع أن ي ز ر ع و ن ويسقون يقومون بواجب ا ل ز ر ا ع ة لهم نصف الثمار وللنبي وصحبه نصف الثمار ويرسل لهم على ر أ س كل عام من يخمن هذا النتاج ويخرصه فيعطيهم حقهم و ي أ خ ذ للمسلمين حقهم وقال النبي لهم على أ ن نخرجكم إ ذ اذا أراد الله إ أ ر ا د الله إ خ ر ا ج ك م أ خ ر ج ن ا ك م يعني إ ن أ ح د ث ت م ما يجعل الله يغضب عليكم أ خ ر ج ن ا ك م ه د أ ت ا ل أ م و ر وبقيت ص ف ي ة ك ا ل س ب ي ة لكنها في ح و ز ة الرسول صلى الله عليه وسلم فقسم النبي الغنائم وجلس يرى ا ل أ م و ر و إ ذ ا بصفيه تعلن إ س ل ا م ه ا فلما أ ع ل ن ت إ س ل ا م ه ا اعتقها وضرب عليها الحجاب ثم مال إ ل ي ه ا يريد أ ن يضمها إ ل ى أ ز و ا ج ه فليس معه في ا ل س ا ح ة الا ام س ل م ة فرغبت اليه ومعنى رغبت إليه اي رجبته الا يفعل ه م في خيبر فاستجاب لرغبتها ولكنه وجد في نفسه وتسال ء لماذا ت غ ب ى ان ابني بها وانا في خيبر ونحن سنقيم في خيبر اياما حتى تستقر الامور ويدير النبي شؤونها قبل رغبتها وجعلها في خ ي م ة لا يدخل عليها ومضى في شؤونه فبينما هو جالس ذات يوم ويقسم الغنائم ويدبر ا ل أ م و ر إ ذ جاءه خبر قدوم جعفر بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه من أ ر ض ا ل ح ب ش ة من بقي من مهاجرها عندما قدم علم ان النبي بقي فاخبر ي خيبر ف س ر مسيره ع واتم الى ي فوصل و ان ل ب فاخبر ي يقسم الغنادم فأخبر ان جعفر قد قدم اي ا س ت ؤ ذ ن لجعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدخل هو ص ح ب ه فلم ياذن فحسب ان قام صلى الله عليه وسلم وكان وقتا صائفا حارا قام وهو شبه عريان اي نصف عريان ليس عليه الا ازار كما يلبس المحرم لا رداء على كتفيه اي نصف عار وهو يجر رداءه وراه وراءه ليضعه على منكبيه قام يجري مهرولا يستقبل جعفر فلما ر آ ه ووقع بصره عليه قال مرحبا بمن أشبه, خلقي وخلقي. مرحبا بمن اشبه خلقي وخلقي وايم الله لا ادري بم افرح ا ب س ت ح خيبر ام بقدومك يا جعفر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوم جعفر يعدل النصر في خيبر فاعتنقه مقبلا والتزمه واجلسه واسهم للذين قدموا من الحبشه بسهم من الغنائم واعتبر كل سفرتهم كانت في سبيل الله مهاجرين ولما استقر الامر كما قلنا ومضت ايام انظروا الى يهود كيف يكافئون الحسنه بالسيئه ع ف ى عنهم واصلح لم يقتل إ ل ا من قاتل والذي غدر و أ خ ذ على نفسه عهد اما البقيه فسلمت دماؤهم و ع ب ق ا ه م في أ ر ض ه م ومزارعهم يعملون فيها لنا النصف ولكم النصف أ ي عدل أ ك ب ر من هذا هل فعل معكم اليهود حين دخلوا بلادكم هذا انظروا إ ل ى ا ل م ك ا ف أ ة التي تقدمها ا م ر أ ة من تال أ ب ي الحقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت ا م ر أ ة و س أ ل ت ما احب شيء من ا ل ش ا ة لرسول الله يعني اي جزء في ا ل ش ا ة يحب النبي ان ي أ ك ل ه قالوا لها ا ل ذ ر ا ع كان يحب ذراع لانها م ق د م ة ا ل ش ا ة فذبحت ش ا ة و س ل ح ت ه ا وصلتها بالنار ي عن ي ش و ت ه ا ثم اغرقت الذراع سما ورشت باقي الشاه بالسم الخفيف ولكنها اغرقت الذراع سما حتى ان اكل منه ل ق م ة لا يقوم من مقامه وحملت ا ن ه الشاه على ر أ س ه ا بوعاء وقدمت ك ا ل م ض ي ف ة لرسول الله لانه ق د حقن دماء قومها و أ ق ر ه م فلم يخرجهم من خيبر فهي تقدم هذه ا ل ش ا ة ه د ي ة طعاما لرسول الله、وليم. فسلم في بيت أ م ز ل م ة أ ي في خيمتها وصفيه ليست ح ا ض ر ة وقدمت ا ل ش ا ة وقالت هذه ه د ي ة يا رسول الله وكان حول النبي عدد من اصحابه ولا يضعون يدهم قبل ان يضع النبي يده في الطعام وهو يمد يده الى ما يحب فاخذ الذراع ه واخذها بكلها هكذا وهكذا كانت سنته في الاكل اذا اراد ان ي أ ك ل لانهم لم يعرفوا التقطيع واللحم المفروم وراس العصفور تبع كل يوم والكب والمشاوي اخذ الذراع بعظمه ليقطم منه ان ينهش ن ه ش فلما اخذ الذراع ووضعه عند فمه مد ا ل ص ح ا ب ة ايديهم فكان اسرعهم مدا البراء بن بشر فاخذ ل ق م ة ووضعها في فمه مع قرض النبي صلى الله عليه وسلم ل ق م ة من الذراع واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصغي تماما ثم يبعد ا ل ز ر ا ع عن يده ثم يلوك ا ل ل ق م ة في فمه فيضع ا ل ز ر ا ع ويخرج ا ل ل ق م ة ب أ د ب من فمه ويقول ارفعوا ايديكم فرفع الناس ايديهم وكان بشر قد لاك ا ل ل ق م ة و ا س د ر د ا قالوا ما الامر يا رسول الله قال ان هذا الذراع ليعلمني انه مسموم إ ن هذا العظم ليخبرني أ ن ه مسموم فوضعوا ما ب أ ي د ي ه م فقال البراء بن بشر والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد أ د ر ك ت هذا و أ ن ا أ ل و ك لقمتي ولكني كرهت أ ن أ ن خ ص عليك طعامك وظننته وجس نفس وحديث نفس وقلت ان كان مسموم ا و ق د ا خ ذ من ه ا ل نبي فلا ر غ ب ة لي بنفسي بعد ن ف س ه اذا بدي م و ت ا ل نبي مسموم شو بدي ب ه ا ل ح ي ا ة ف ح ا و ل ا ل ب ر ا ء ه ن ي ان يخرج مافي ب ط ن ه فلم يستطع ف ا ح ض ر ك ل ب و ن و ا و ط ي ق ط ت ر د من ا ل ل ح م ف ا ك ل منها ق ط ر ة ف م ا فامكنه ان يلحق رجله يده فمات الكلب فورا فامر النبي ب ا ل م ر أ ة ف ا ح ض ر ت فقال له هل وضعت السم في هذه الشار قالت نعم نعم قال ما حملك على هذا قالت لا يخفى عليك ما صنعت بقومي فلقد قتل ابي واخي وزوجي وابني فقلت إ ن كان نبيا سيخبر ولا ي ض ل ه شيء و إ ن لم يكن نبيا أ خ ذ ن ا ب س أ ر ن ا واسترحنا منه قال أ م ا وقد صدقت فقومي ولم يقم عليها حدا فما ان انتهى المجلس حتى فاضت روح ذلك الصحابي البراء بن بشر فلما مات اختلف ر و ا ة الحديث منهم من قال فاحضرها م ر ة اخرى فقتلها بصاحبه ومنهم من قال لم تقتل لان ذنبها كان قبل ان تسلم ولما ع ف ى عنها النبي اسلمت والاسلام يجب ما قبله فلم يقتلها وهذا قالوا الذي اميل اليه لانه أصح سندا من الذين قالوا قتلها قتلت من السم سندا اصح ودست فانظروا صحابيا للنبي ومع ذلك لأنها أسلمت ا لم ا س ل يعاقبها ج و ما لم قبل ي النبي واستقرت الامور في خيبر وولى عليهم من يدير امورهم وقفل راجعا صلى الله عليه وسلم عنهم بعد ان احدثكم في ج م ع ة ا ل ق ا د م ة ماذا جرى ل ب ق ي ة يهود قبل ان يرحلها الخيبر من اهل ف د ك وتيماء وبعض من تبوك فالى جمعتنا ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله تعالى ادعوه و أ ن ت م موقنون بالاجابه وعندما استقر ا ل أ م ر له في خيبر وعلمت أ ه ل فدك بما جرى لمن كانوا يعدونهم عدتهم و ذ ر و ة سنامهم من يهود في حصون خيابر أ ن ه ا قد دكت حصونهم وقتل منهم من قتل وسبي من سبي ثم عفي عمن ن بقي وقد وقعوا الصلح سارعوا الى المصالحه فاعطيت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم دونما قتال او ايجاف بخيل وهذا ما يسمى ا ل ف ي ء في ا ل ق ر آ ن الكريم وما أ ف ا ء الله على رسوله دون أ ن ي و ج ف عليه بخيل يكون كله لله وللرسول لا ق س م ة فيه بين الجند المقاتلين فخص ص الله عليه وسلم فدك لنفسه ينفق منها على أ ز و ا ج ه وقد جعل لكل ز و ج ة ثمانين وسقا من تمر مكيان في زمانهم وعشرين وسقا من شعير حتى تقول أ م ن ا ع ا ئ ش ة كما روى البخاري في صحيحه وسنده مرفوعا عنها أ ن ه ا قالت ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر بيوت النبي لم تكن تشبع من التمر إلا بعد خيبر لما فيها من خيرات ولما خص بها النبي فيها خيرات عليه ولما وسلم تكن التمر إلا لما الله لم صلى من من خص بما خصه به ربه اقام النبي في خيبر شهرين وبعد ا ل شهرين وجلهم الى ارضهم ومزارعهم واقام فيهم من يسوس امورهم وانتدب عبد الله بن ر و ا ح ة ي أ ت ي ه م في كل عام عند نضوج ا ل س م ا ر فيخرص التمر بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مناصفه نصف الناتج ل أ ه ل خيبر لما ي ق و م ن به من عمل و أ ن ه ا أ ر ض ه م أ ص ل ا ولكن الله قد فتحها على المسلمين ونصف الناتج للمسلمين ل أ ن ه ا قد أ ص ب ح ت أ م ل ا ك ه م وديارهم لحكم الفتح ا ل إ س ل ا م ي نغطي بين عبد الله بن هذا الله الموقف رواحة عبد وبين ا خ و ة ا ل ق ر د والخنازير ثم نعرج على باقي ا ل ق ص ة كيف ارتحل النبي من خيبر وما جرى بينه وبين ام المؤمنين صفي بنت حيي رضي الله عنها و ا ر ض ه ا روى مالك في موطئه عن سليمان بن ي س ا ر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن ر و ا ح ة رضي الله عنه الى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر ومعنى يخرص يقيم الناتج ويقدره فيقول هذا النصف وهذا النصف يخرص بينه وبين اهل خيبر قال اي عبد الله يحدث عن نفسه قال فجمعوا له مره أ ي احدى هذه المرات جمعوا له حليا من حلي نسائهم وجمع الحلي التي تتزين به ا ل م ر أ ة يقال حلي حليا عكس ما تقوله العامه حلي هي بفتح الحاء حليا من حلي نسائهم يعني ذهبا لؤلؤا ياقوتا مما تتزين به النساء جمعوا له من حلي نسائهم فقالوا له هذا لك يا ابن ر و ا ح ة قدموا هذا المصاغ كله لعبد الله بن ر و ا ح ة هذا لك يا ابن ر و ا ح ة وخفف عنا وتجاوز في القسم أ ي عندما تقسم بلاش الدقه ة يعني والميزان على ا ل ب و ط تجاوز خفف عنا وتجاوز فقال رضي الله عنه ب ع د أ ن احمر وجهه وتمعر لله ولرسوله قال يا معشر يهود والله الذي لا إله إ ل اله هو إنكم أ ب غ ض خلق ل ل ا إلي و الا ل ه ل لا ل ذ ي إ هو إلا ه إ ن ك م لابغض خلق الله إ ل ي و أ ن ا أ ث ن ي على يمينك يا ا بن ر و ا ح ة يا ساكن مؤته يا أ ح د ا ل ق ا د ة الثلاث الذي يرقد في ا ل أ ر د ن ولنا بك بعد رسول الله أ س و ة ح س ن ة والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لمعشر يهود أ ب غ ض خلق الله إ ل ي إ ن ك م ل أ ب غ ض خلق الله إ ل ي وما ذلك يعني مع هذا ا ل بحاملي و وما ذلك ب على ان احيف عليكم واما ما عرضتم من ا ل ر ش و ة فانها سحت و اي معشر المؤمنين لا ن أ ك ل ه ا قال فاستحيوا وهذا مجاز تعبير من خلق الصحابي والا اليهود لا يعرفون الحياء قال فاستحيوا و أ ل ق و ا برؤوسهم وقالوا بهذا العدل قامت السماوات و ا ل أ ر ض نراك يا ا بعد ن رواحة ب ذلك الموقف أ ص ب ح ت تحيف علينا شيئا نرى ما قسمت لصاحبك أ ك ث ر مما قسمت لنا فقال لهم هذا هو القسم إ م ا أ ن ت أ خ ذ و ا التمره وتدفعوا لي ث م ن ه الذي لنا وحديثنا إ م تمركم وأدفع لكم ثامنا اليوم ا فقالوا قد عدلت وأنصفت لا نراجعك عن وأدفع عدلت وأنصفت آخذ و أبدا قد بعد معهم لم ينتهي ا ل آ ن ندعهم في خيابر حتى حقق الله قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما أ ق ر ك م الله أ ي إ ذ ا أ ذ ن الله ب إ ج ل ا ئ ك م أ ج ل ي ن ا ك م ل أ ن النبي يعرف بما عرفه الله من أ ن ه م لن يستقيموا و أ ن ه م سيغدروا يوما من ا ل أ ي ا م و أ ص ب ح ت ا ل ج ز ي ر ة خ ا ل ي ة منهم هذا ب ا ل ن س ب ة ليطل أ م ا حديثنا عن عقيلتهم ومعنى عقيلتهم سيدتهم و ا ب ن ة سيدهم و ز و ج ة سيدهم كيف تفسير هذا ا ب ن ة شيخ القوم تعتبر ش ي خ ة النساء فهي ا ب ن ة حيي بن اخطب سيد يهود اذا فهي س ي د ة نساء يهود ثم هي ز و ج ة كنانه بن الربيع ا بن ابي الحقيق وهو سيد يهود من بعد حيي بن اخطب وكلاهما اي هي وزوجها من نسل هارون عليه السلام. هارون اخي ل ل س ا هارون م موسى فكان معظما في بني اسرائيل فلما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم عن خيبر وجاز بوادي القرى ثم اصبح على م ق ر ب ة من ا ل م د ي ن ة وابتعد عن خيبر وقد حجب ص ف ي ة رضي الله عنها اي القى عليها الحجاب فعلم الناس انه قد تزوجها اي قد تم العقد فهي ز و ج ة ولكن لم يتم البناء المعروف بالعرس والدخول تجاوز النبي وادى ا ل ق ر و القرى د ا وضربت خيمته فجاءت امنا ص ف ي ة رضي الله عنها وارضاها ع ق ي ل ة ب ن النضير ابنه حيي ارمله كنانه وقد طلب النبي ان يبني بها في خيبر كما قلنا فاكتفت بان تكون ز و ج ة طلبها النبي لنفسه فوافقت هي و ل ي ة امر نفسها لانها اسلمت وليس من اوليائها مسلم فاصبح النبي ولي امرها هذا يسمى زواج أ ص ب ح ت ص ف ي ة ز و ج ة ولكن لم يتم البناء والدخول أ ر س ل ت امنا ص ف ي ة رضي الله عنها إ ل ى ا م ر أ ة كانت في الركب تحسن هذه ا ل أ م و ر فقالت أ ع د ي ن ي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي أ م ش ط ي ن ي وزينيني بدا الصالون اليوم فغسلتها وامشطتها وطيبتها ثم أ ر س ل ت ص ف ي ة رضي الله عنها مرسالا من طرفها أ ي خ ا د م ة إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيمته عند أ م س ل م ة ترجو أ ن يلقاها أ و أ ن ي أ ت ي إ ل ي ه ا يعني يا ب إ ذ ن ا ل ل تروح يا بشرف خيمتها فخف صلى الله عليه وسلم لمعرفته في طباع النساء إ ن قلت ا ف لك ا د ي ح ر ك ذ ل ك غيرة أم سلمة أم ف ق ا م هو وذهب إ ل ي ه ا فلما ر آ ه ا قد ع د ت ن ف س ه ان إ ع د ت ع ر و س ل ع ر ي س ه ا ا س ت ل م ا ل ر س ا ل ة دون ك ل ا م فجلس و ح د ث ه ا وحدثته ومالت إ ل ي ه أ ن تج... يجعل تلك ا ل ل ي ل ة ليلتها و أ ن يبني بها في هذا المكان قبل دخول ا ل م د ي ن ة قال يا صفيه كنت قد ملت إ ل ي ك ونحن في خيبر وقد علمت ب ب ر ا ء ة الرحل أ ي ا س ت ب ر أ رحمها فليست بحامل من ك ن ا ن ة وليس ل ك ن ا ن ة ع د ة لانه كافر و ا ل ع د ة لا تكون الا احترام ا ل ز و ج ي ة بين المؤمنين اما ما دامت حاضت ح ي ض ة فقد برئ رحمها اذا لا ع د ة عليها لكنانه قد ا س ت ب ر أ ت ك في خيبر وملت اليك الى الدخول فرغبت ان لا افعل وانا الان سافعل ولكن بعد ان تخبريني لماذا تمنعت في خيبر ق ا ل ت بابي وامي يا رسول الله اني محدثتك حديث وانا ارجو ايضا الا يتم البناء بي الا بعد ان تعلم ح ق ي ق ة امري فاصغى اليها النبي قالت أ ت ذ ك ر يوم قدومك من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة مهاجرا ونزلت في قباء قال أ ج ل قالت كنت أ ب ل غ من العمر عشر سنين و ا ب ن ة عشر سنين تعي ما تسمع وتحفظ قال أ ج ل قالت كان أ ب ي حيي بن أ خ ط ب زعيم يهود وحبرها أ ي صاحب العلم بالكتاب فيها وعمي ابو ياسر فلما بلغهما خبر مجيك خرجا مغلسين خرجا مغلسين وكنت احببنيهما اليهما لا قدما من سفر الا احتملاني وابتدراني قبل اي ولد او بنت غيري وكنت م ح ب ب ة الى ابي وعمي قالت فلما كان ذلك اليوم غدا مغلسين فما عادا إ ل مع سقوط الا ق مع ن ى م غ ل س ي يعني ن ق ب ل ما ت ط ل ع القرص ش م س بس فج النهار عاد ب ل غ و يتكو وراجعين ب الشمس كان、ليني. ما الليني يتكو أحدهما على الآخر كانهم ليني على يكلين مع أنهم كتلة يعني أحد لما اصاب نفوسهما من اي شيء من خ ي ب ة ما كانوا يرجون من امال يهود خ ا ئ ب ة قال يتكئ احدهما على الاخر فلقيتهما كما كنت اصنع وهششت لهما فلم يلتفت الي واحد منهما فعجبت و ق ف ت اصغي ولصغر سني لم ي ع ي ر ا ن انتباها فسمعت عمي ابا ياسر يقول لوالدي حيي بن اخطب يا اخي يا حيي اتعرفه بوصفه ونعته كما هو في كتابنا قال اجل قال اهو أه هو الذي ننتظر قال اي ورب موسى وعيسى هو هو قال قد عرفته تماما قال واشد من معرفتي بابنتي اله قالت واشار اليه قال اذن هو خاتم النبيين قال نعم قال فماذا في نفسك منه قال عداوته ما حييت قال فصاح عمي ابو ياسر وقال يا يعني اخي ابن ام أ ط ع ن ي في هذه واعصني ما شئت لا تناصب الرجل العداء ما دمت علمت يقينا أ ن ه النبي ومن ي ع ا د الله يخذل قال كنت أ ر ج و أ ن يكون من بني إ س ر ا ئ ي ل فلماذا بعثه من العرب فوالله لا أ ؤ م ن به قط قالت و أ ل ح عمي ابو ياسر و أ ص ر والدي حيي فوقع تصديقي بنبوءتك من ذلك اليوم و أ ن ا بنت عشر سنين أ ي ق ن ت إ ن ك نبي ولكني لا أ م ل ك من أ م ر ي شيء ثم كان ما كان ف أ ج ل ي ت ن ا أ ي بني النظير فرحلت مع أ ب ي وكان ما كان من دخول حي ي في حصن بني ق ر ي ض ة فقتل و ل ي ل ة زفافي على ك ن ا ن ة أ ر ي د رؤيا نيلة كنان ما بن الربيع. قالت أريد رؤية. رايت ب ي ع ق ل ت أ ر د رؤيا ر ي أ ك أ ن القمر يبزغ في سماء يثرب بطلع عماله وين؟ فما ي س ء يثرب فما زال يبزغ ويكتمل حتى اكتمل بدرا تماما ثم سار من سماء يثرب حتى سقط في حجري ف أ ع ظ م ت ه ا رؤيا فظننت ان اعناها زواجي من كنانة لأنه من هارون وأنه كنانة سيد بن النطير حيي من من لأنه نسد بن بعد قالت فاحببت أ ن أ س ر ه بها فحدثته إ ي ا ه ا ل ي ل ة عرسنا فما كان من الهالك الا ه ل لأنه ك يعني م ان ت ومات فما ا عكفر ك من ا ل ل إلا ه ا ك أ ن ش ط ا ط غضبا ورفع يده ولطمني وانظر يا رسول الله هذا ا ل إ خ ض ر ا ر في عيني من تلك ا ل ل ط م ة قالت ف ل ط م ن ي وقال أ ي رؤيا هذه أ ت ط م ع ي ن أ ن يكون ملك الحجاز محمد زوج لك قالت ف أ و ل الرؤيا حين غضبه وهو لا يدري فمن يومها و أ ن ا أ ط م ع أ ن أ ك و ن ز و ج ة لك يا رسول الله فكيف بعد أ ن شرح الله صدري ب ا ل إ س ل ا م ف أ ش ر ف ب أ م و م ة المؤمنين و أ ك و ن ز و ج ة و خ ا د م ة لخاتم النبيين قال فما منعك أ ن تقبلي ونحن في خيبر قالت أ ن س ي ت يا رسول الله حين مر بنا بلال على قتلانا ف إ ن ه ا مازالت دماء يهود س خ ن ة أ ن س ي ت يا رسول الله تلك ا ل ش ا ت ا ل م س م و م ة التي قدمتها ا م ر أ ة على أ ن ه ا ض ي ا ف ة وتكريم ل أ ن ك عفوت عن قومها فخشيت إ ن علموا أ ن ك قد بنيت بعقيلتهم و ا ب ن ة عقيلهم و ز و ج ة عقيلهم أ ن يجدد ذلك الغضب في نفوسهم فلا آ م ن عليك منهم ف أ ح ب ب ت أ ن تبني و أ ن ت في م أ م ن وبعد أ ن تسمع حديثي فتطمئن إ ل ى إ س ل ا م ي فبنى بها صلى الله عليه وسلم تلك ا ل ل ي ل ة وخصها بليال ثلاث وهذه ا ل س ن ة من تزوج بكرا وكان عنده غيرها خصها بسبعه ة ليال متتاليات ومن تزوج سيبا وكان ومن تزوج ن ع د غيرها خصها ب ث ليال ا ث ل متتاليات فعسكر في موقعه ثلاث ليال يقضيها في خ ي م ة ص ف ي ة فلما كان فجر الليله الاولى التي حدثته هذا الحديث وبنى بها واصبح استيقظ للفجر كي يغتسل ويصلي فسمع قرقعه السلاح حول الخيمه ففض باب الخيمه وقال من هناك قال سعد بن ابي وقاص يا رسول الله قال منذ متى وانت هاهنا قال منذ ب د أ ت أ م ن ا رضي الله عنها حديثها عن أ ب ي ه ا وعمها يعني الليل من أول الليل. قال وما حملك على هذا قال يا رسول الله ذكرت ا ل ش ا ة ا ل م س م و م ة فخشيت غدر هذه ا ل ي ه و د ي ة عليك قال لا تقل بعد اليوم ي ه و د ي ة لقد أ س ل م ت وحسن اسلامها وبارك الله فيك اللهم احرسه كما بات يحرس نبيك والنسر قليلا مع أ م ن ا ص ف ي ة لا إ ل ى الختام ولكن إ ل ى ما ينبغي أ ن يذكر حتى نتمم كمال ا ل ش ه ا د ة ب إ س ل ا م ه ا و إ ي م ا ن ه ا في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أ ن هنالك ح ا د ث قبله في ح ج ة الوداع س ت أ ت ي في حينها أ م ا في مرضه الذي قبض به ولحق بربه خفت أ ز و ا ج النبي جميعا لزيارته في كل يوم وهو يمرض في ح ج ر ة ع ا ئ ش ة فكانت تجتمع ازواجه ا ل ت س ع ة من حوله لانهن كلهن لهن حق برسول الله وان كان في ح ج ر ة ع ا ئ ش ة فدنت ص ف ي ة يوما وكانت اقربهن مجلسا الى فراش رسول الله فسمعته وهو يئن وتوعكه الحمى ويمسح جبينه من العرق فقالت م ش ف ق ة تمنيت يا رسول الله لو أ ن هذا البلاء نزل بي وعافاك الله فلا أ س م ع أ ن ي ن ك صفيه بنت حيي تقول هذا للنبي أ و ل ا نبيها ورسولها ثم زوجها فتهامست أ ز و ا ج رسول الله والنبي يغمى ي ويفيق يعني ب غ عليه ويفيق من ش د ة الحمى تهامسن بصوت خافت بينهن يلمزن ويغمزن هذه ا ل م ق و ل ة يعني ا ل ش ه ا ا ل م ب ا ل غ ة صحيح بدها تمرض ن ب طيب ع ا د ة النساء فما راعهن الا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يفتح عينيه ويرفع صوته ويقول قمن ا فمضمضن افواهكن قمنا فمضمضنا أفوا أ ف و ا ه ك ن يعني كمنت مضمضن فقلنا من أ ي شيء نمضمض يا رسول الله قال من غيبتكن ل ص ف ي ة والله انها ل ص ا د ق ة لقد أ س ل م ت فحسن اسلامها وامنت فكمل إ ي م ا ن ه ا إ ذ ا ا ل رسول الله لا يكره اليهود لجنسهم يكره الكفر فيهم وعداوتهم ل أ ن ب ي ا ء الله أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله